ولما بلغ شده آتيناه حكما وعلما وكذلك نجزي المحسنين وراودته التي هو في بيتها عن نفسه وظلقت الأبواب وقالت هيتلت قال معاذ الله إنه ربي أحسن متواي إنه لا يفلح الظالمون ولقد همت به وهم بها لولا أغوى برهان ربه كذلك لنصرف عنه السوء والفحشاء إنه من عبادنا المخلصين واتبق الباب وقدت قميصه من دهر وألف يا سيدها لدى الباب وشهد شاهد من أهل هائل كان قميصه قد شاهد من أهل كان قبل فصدقت وهو من الكاذبين وإن كان قميصه قد من دبر فكذبت وهو من الصادقين أعرض عن هذا واستغفري لذنبك إنك كنت من الخاطئين وقال نسوة في المدينة امرأة العزيز تراود فتاها من نفسه قد شغفها حبا إنا لنراها في طلال مبين فلما سمعت كل واحدة منهم سكين وقَالَتْ يَخْرُجُ عَلَيْهِمْ فَلَمَّا رَأيناهُ أكْبَرَنَهُ وَقَطَعَنَ أَيْدِيَهُنَّ وَقُلْنَا حَاشٰلٍ لِلَّهِ وَقُلْنَا حاش لِلَّهِ مَا هَذَا بشرا إِنْ هَذَا إِلَّا مَلَكُونَ كَيْنٍ قَالَتْ فذلك قد رأوته وأنفثه فاستغنم ولئن لم يفعل ما أمره لا يسجنن من الصاغرين قال رب السجن أحب إلي مما يدعون إليه وإلا تصرف عني كيدهم أصب إليهن أجاب له ربه فصرف عنه كيدهم إنه هو السميع العليم ثم بدى لهم بعد ما رأوا الآيات حتى حين ودخل معه السجن طير منه نبذنا بتهويله إننا لراك من المحسنين قال لا يأتيكما طعام تغزقانه إلا نبذتكم بتهويله قبل أي يأتيكما ذلكما مما علمني ربي إني ترأت من لا لا يؤمنون بالله ورضي الآخرة هم كافرون تبعت ملة آبائي إبراهيم وإسحاق ويعقوب ما كان لنا أن نشرك بالله من ذلك من قبل الله علينا وعلى الناس ولكن أكثر الناس لا يشكرون يا صاحبي السجل أأرباب متفرقون خير ما تعبدون من دونه إلا أسماء سميتمها, سميتمها أنتم وآباركم ما أنزل الله بها من سلطان إن الحكم أما أحدكما فيسقي ربه خمرا وأما الآخر فيصلب فتأكل الطير من ربه الأمر الذي فيه تستسيان وقال للذي ظن أنه ناج منه مذكرني عند ربك الشيطان ذكر ربه Jennynni by